استمع لنصي ثم قرأه واكتبه في دفترك قف أيها المسافر هذه الأرض التي تطأ عليها وأنت تجهلها هي أرض لعصر مضى نعم اليوم الثامن عشر من آذار يوم انتصار شنقل كتبت ملحمة فريدة فيها وهذه الملحمة مليئة من القصص البطولية وكانت معركة شنقل معركة حياة أو ممات لنا وأصبحت الحروب البحرية والبرية شديدة فيها وقد خاطب مصطفى كمال الجيش قائلا لهم أنا لا آمركم بالقتال بل آمركم بالموت وهم لم يفكروا العودة أبدا ها هو روح شنقل